بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وين لكل همزه لمزه وين لكل همزه لمزه الذي جمع ما له يحسب أن ما له أخلده. أن له أخلده. كلا، لا يبذل نف الحطم. كلا، لا يبذل نف وما من حُقَّة، وما ألوك من حُقَّة؟ لاو الله القده، لاو الله التي تطلع على الأبدة، التي على إنها. صادًا بيم عامد ممدد <تصفيق>